لا إكراه في الدين قد تبين من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع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 لِكَا أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها ۖ هُمْ فيها خالدون.